Book 2 Padesát pět. Padesát pět. Padesát pět. Padesát pět. Padesát pět. Padesát můj manžel je povoláním lékař. Vazífatu zauží tabíb. Vazífat zauží tabíb. Já pracuji jako zdravotní sestra na půl úvazku. Ana aštahilu kámu maryda, hattá mun tasaf al nahár. Ana aštahil kámu maryda, hattá tasaf al nahár. Brzy půjdeme do důchodu. قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد على الدنيا لكن الضرائب مرتفعة لكن الضرائب مرتفعه ا zdravotní والتأمين الصحي مكلف والتأمين الصحي مكلف كيف ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن, مهندسا. <تصفيق> أريد أن, مهندسا. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. سم نستاجي. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. نفيدلعوام موط. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. دلام ستاجي في زهرانيشي. أنا أتدرب؟ خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد توي موي هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ماميليه سبولوبراتونيكي لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء v poledne jdeme vždy do kantýny. Nezhabu daiman vakt al zuhru ila el kafetíria. Hledám práci. Abhathu an vazífa. Abhath an vazífa. Už rok jsem nezaměstnaný. Sára li jí ámun?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 Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.